فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجى وبوست الجبال بسّى فكانت هباء أم بثى وكنتم أزواج ثلاثة.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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا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 فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 قافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجى وبسّت الجبال بسّا فكانت هباء أم بثا وكنتم أزواج ثلاثة.